كنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ضمئ بيقي أفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ضمأ بريقي قفرت ذنوبه وكضمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي وكنت إلى الصديق أراد غيظي وشرقني على ضمأ بريقي غفرت ذنوبه وكضمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي يقول الصحب ما لك لا تزور أمانعك انشغال أم غرور أم الأموال ضاق بها رصيد فتمضي لا نقابلكم شهور وكنت الصديق أراد غيظي وشرقني على ضمن بريقي قطرت ذنوبه وكضنت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديق ولو أنا نعاملكم بمثل بقينا لا نزار ولا نزور فمن طبع الوفاء وليس طابعي يدور مع المصالح تدور إلى الصديق وأراد غيقي, غيقي وشرقني على ضمئ بريقي غفرت ذنوبه وكضمت غيقي مخافة أن أعيش بلا صديقي أنا والله أهوى كل خل لنه يقدرني ولوحانا الدهور يقيل العثرة الكبرى كريمان ويستر حين تنكشف الأمور وكنت لي الصديق أراد غيطي وشرقني على غم إنبري قفرت ذنوبه وكومت غيري مخافة أن أعيش بلا صديقي